أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأمعان بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعلها أثاث ومتاعا إلى حين. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ النَّخْلِ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَسْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَتَرَازِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ